البيت فضلا ولا ل امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا و إ ذ ا خ ل ل ت م فاصطادوا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 حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أ اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنصيحه وما اكل السبر الا ما بكيتم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 فكلوا َُ مما ََِّ م ْ س َ ك ْ ن ا عليكم ََُْْ واذكروا ُُْ اسم َْ الله َِّ عليه ََِْ واتقوا ََُّ الله َّ إ ِ ن َّ الله ََّ سريع َُِ الحساب َِِْ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم, وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إ ذ ا آ ت ي ت م و ن إ ذ ا آ ت ي ت م و ه ن أ ج و ر ه ن محصنين غير مسافحين ولا م ت خ ب ي أ خ د ا م ومن يكفر ب ا ل إ ي م ا ن فقد ح ب ط عمله وهو في ا ل آ خ ر ة من ا ل ق ا س ر ي ن يا ايها الذين آ م ن و ا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا م وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين و إ ن كنتم جنبا فاطهروا و إ ن كنتم مرضى أ و على سفر او جاء أ ح د منكم من الله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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته, وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا ن ع م ة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم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 رسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكثرن عنكم, عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تدري من تحتها الانهار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 من تقولوا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير, بشير ولا نذير فقد جاء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 إ ذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم, وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أ ح د ا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتم الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها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 فلا ت أ س على القوم الفاتقين واتل عليهم نبا بني آ د م بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما, قربا أحدهما ولم يتقبل من ا ل آ خ ر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 ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم, إن كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون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 وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين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 يحكم بها النبيون الذين أ س ل م و ا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا ََََْ عليهم ََِْْ فيها َِ أ َ ن َّ النفس ََّْ بالنفس َِِّْ والعين َََْْ بالعين َِِْْ والانف َْ بالانف ِِْْ و َ ا ل ْ أ ُ ذ ن َ بالاذن ِْ أ ِ والسن ََِّّ بالسن ِِِّّ والجروح ََُُ قصاص َِ فمن تصدق به فهو كفار كله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقفينا على آ ث ا ر ه م بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه ا ل إ ن ج ي ل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى و م و ع ظ ة للمتقين وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاتحون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 ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم ش ر ع ة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أ م ه واحده ولكن ولكن ليبلوكم فيما آ ت ا ك م فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وانحكم بينهم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 فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعد ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ومن أ ح س ن من الله حكما لقوم يوقنون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن ََ يتولوا ََََّ م ِ ن ك فإنه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشا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 يا ايها الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن ديني فسوف, فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أ ادله على المؤمنين اعزه ّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ل و م ت لاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إن م ا وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه, والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه وهم راكعون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 وقالت اليهود يد الله مغلوله ق ل ت أ ي د ي ه م ونعموا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدا ا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 ثم انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آ م ن بالله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 ذلك ب أ ن منهم قسيسين و ر ب ا ن ا وانهم لا يستكبرون و إ ذ ا سمعوا ما انزل إ ل ى الرسول ترى أ ع ي ن ه م تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمن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 فكفارته إ ط ع ا م ع ش ر ة مساكين من أ و س ا ط ما تطعمون أ ه ل ي ك م أ و كسوتهم أ و تحرير ر ق ب ة فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م ذلك كفاره أ ي م ا ن ك م إ ذ ا حلفتم واحفظوا أ ي م ا ن ك م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 أ ُ ح ِ ل َّ لكم َُْ صيد َُْ البحر َِْْ وطعامه َََ متاعا ََ لكم َُْ وللسياره ََََِّ ة وحرم ََُ عليكم ُْ صيد َُْ البر َِّْ ما َ دمتم ُُْْ خ ُ ر م ا واتقوا ََّ الله َ الذي َِّ اليه َِْ تحشرون ََُُْ جعل الله ا ل ك ع ب ة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي القبيح والطيب ولو أ ع ج ب ك ك ث ر ة القبيح فاتقوا الله يا اولي ا ل أ ل ب ا ب لعلكم تفلحون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تسالوا عن اشياء ان تبذلكم تسؤكم وان إ تسألوا, تسالوا عنها حين ينزل ا ل ق ر آ ن تبذلكم عفى الله عنها والله غفور حليم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 فان نثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحقا عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا إ ذ ا لمن الظالمين ذلك أ ب ن ى ان ي أ ت و ا ب ا ل ش ه ا د ة على و د ه ه ا أ و يخافوا ان ترد أ ي م ا ن بعد أ ي م ا ن ه م واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق من الطير كهيئه الطير باذني فتنفق فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني و َ إ ِ ذ ْ ك َ ف َ ت ُ بني َِ اسرائيل ََِْ عنك ََْ إ ِ ذ ْ جئتهم َُِْْ بالبينات ََِِْ فقال َََ الذين ََِّ كفروا ََُ منهم ُِْْ إ ان ْ هذا ََ إ ِ ل َّ ا سحر ٌِْ مبين ٌُِ واذ اوحيت إ ل ى الحواليين ان آ م ن و ا بي وبرسولي قالوا آ م ن امنا قالوا آ واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواليون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان يشاء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 فإني أعذبه ع واذ ب ا لا أ ع ب ه أحدا قال الله يا عيسى بن مريم أ ا ن ت قلت للناس ن ك انت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 لما دمت فيهم فلما ي ه م ف توفيتني كنت أ ن ت الرقيب عليهم و أ ن ت على كل شيء شهيد إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عبادك و إ ن تغفر لهم ف إ ن